وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ قِيلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَمَا يَكُونُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَأُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ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 117. ومن أسر القول ومن جهر به ومن هو مستقف بالليل وسارب بالنهار 118. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله 119. الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء إلا فلما رد له وما لهم من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 وَيُمْسِكُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ